وضعة القرآن الكريم من الدوحه تقدم نور القرآن للشيخ صالح نور للشيخ صالح الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد فهذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن العيات الكريمة قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي يراد بشعائر الله كل ما أنزله الله جل وعلا من شرع على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الشعائر أيها المبارك تلتصق أكثر بما يتعلق بمناسك الحج وقول ربنا إن الصفا والمروة ما الصفا والمروة جبلان قريبان من البيت بينهما سعت هاجر عليها السلام يوم أن فقدت الماء وقل بين يديها واضح ابنها إسماعيل يسألها الماء هذه المرأة المباركة لما سعت ما بين هذين الجبلين تبحث عن أحد يغيثها ويغيث ولدها ويتعلم أن الأسباب بيد الله يجعلها حيث يشاء مضى عليها ست سبعة أشواط ما بين هذين الجبلين يقيهها بالله يوم أن ودعت زوجها إبراهيم وقالت له أأله امرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا الله وقد قال الملك لإبراهيم إن الله لا يضيع أهله وقد عهد إبراهيم بزوجته وابنه إلى ربه جل وعلا بواد غير ذي زرع لكنه كان عليه السلام قد أسلم قلبه لله فقبل فلما مضى إبراهيم كما في الخبر المشهور ومضت هذه المرأة تسعى إذا بها تنادى ويأتيها جبريل ليكون هناك زمزم سقاية لإسماعيل وكرامة لها بقي الجبلان ثم شرع الله لنا في الحج والعمر أن نسعى بينهما وأسوتنا في هذا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فانظر أيها المبارك كيف أن العبد إذا أخلص عمله لله وتقرب لله جل وعلا كيف أن الله جل وعلا يرفع ذكره فما من ساع بين الصفا والمروة إلا وهو يتذكر وهاجر ويترضى عليها ويأخذ ويقتبس من سنى صبرها يوم أن قبلت أمر الله تبارك وتعالى قال ربنا إن الصفا والمروة من, من شعائر الله تسأل نفسك ما حق شعائر الله حق شعائر الله أن تعظم كيف تعظم كل شعيرة تعظم بحسبها فالبدن جعلها الله من شعائر الله كيف تعظم بأن تنحر من أجل الله؟ الحجر الأسود من شعائر الله كيف يعظم بأن نستلمه ونقبله الصفا والمروة من شعائر الله كيف يعظم أن نسعى ما بين الصفا والمروه هذا من تعظيمنا لشعائر الله الكعبة من شعائر الله كيف نعظمها أن نطوف حولها عرفات مزدلفة منا كلهن من شعائر الله كيف نعظمها أن نقف عليها ندعو عندها كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فالدين قائم على تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لا أن نبتدع شيئا من عندنا من عندنا قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شراء لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال ربنا جل وعلا في الآية فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ما المعنى المعنى أن الساعية لا يقع نافلة مطلقا بمعنى أنك أيها المبارك يمكن أن تدخل الحرم مدني الحرم المكي فأن تصلي في غير وقت نهي وغير فريضة ما شاء الله لك أن تصلي هذه تسمى صلاة النافلة كأن تأتي الكعبة فتطوف في غير حج ولا عمرة وتطوف ما شاء الله لك أن تطوف هذا كله دل الشرع عليه لكن لا يقبل أن تأتي الصفا والمروة فتسعى في غير الحج أو في غير العمرة أي أن السعي لا يقع إلا مع الحج ولا يقع إلا مع العمرة جل عليه قول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا هذا ليس عائدا للسعي بين الصفو والمروح عائد عام لكل عمل خير ومن تطوع خيرا أي أكثر من حج أكثر من عمره فإن الله شاكر عليم معنى فإن الله شاكر عليم الله جل وعلا يشكر للعبد عمله الصالح يوفقه تبارك اسمه وجل ثناءه للعمل الصالح ثم يقبله منه ثم يثيبه عليه وقوله سبحانه هنا شاكر عليم لأنه قد يظهر أن عبدا ما قدم الحسنات قدم الصالحات لكن كل العبرة بما في مكنون قلبه بما طوى عليه صدره وهذا لا يعلمه إلا الله لهذا قرن الله جل وعلا اسمه الكريم شاكر بقوله تبارك وتعالى عليم فذكر اسم الاسم الحسن عليم ليبين أن العبرة بمن طوت عليه القلوب والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه من هنا يفهم أن تعظيم شعائر الله هي الدين كله تعظيم القرآن بأن نقرأ فيه تعظيم رمضان بأن نصومه تعظيم الصلاة بأن نخشع فيها وكل ذلك يدل على قرب العبد من ربه وعظيم شوقه إلى مولاه هذان الصفا والمروة هذان الجبلان المعروفان لما قال ربنا إن الصفا والمروة من شعائر الله كان الناس يومئذ قبل الإسلام يعرفون جبل الصفا ويعرفون جبل المروة فلم يأتي في القرآن ما يدل تحديدا عينا لأنهما علمان بارزان ظاهران إلى يومنا هذا وعلى هذا من أعظم تعظيم شعائر الله فيما يتعلق بهما السعي بينهما في حج أو عمره والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين